قطعنا ثم يتعال فريقٌ منهم من بعد ذلك وما أولئك في المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إن قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْشَى اللَّهُ وَيَتَّقُونَ سَوَاءٌ هَؤُلاءِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمِغْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ النَّارِ فَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ